بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أذواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَّرَكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ رَبُّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات طانتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا انفقوا لكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد